بسم الله الله الرحيم الحمد لله سلامة. والسلام عليكم. الله عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحسن بن قاسم عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام على السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وهو ظاهر وذهب السيبويه وذهب الأخفش سعيد بن سعدة والمبرد تبعها ابن مالك إلى أن ذلك غير لازم بل قد يكون المنفي بهالي الحال وهذا أقرب قال ابن مالك وهو لازم للسيبويه لسيبوه وغيره من القدماء ليجمعهم على صحة قام القوم لا يكون زيدا بمعنى إلا زيدا ومعلوم أن المستثني منشئ للاستثناء يعني الرجل المستثني الناطق بالاستثناء منشئ للإستثناء يعني متكلم بالإستثناء والإنشاء لابد من مقارنته معناه اللحظه. الانشاء مقارن لمن للفظ انشاء مقارن للحظ. قالوا والاستقبال يباينه ما معنى يباينه يخالفه لأن المباين المخالفه والمبائن المخالفه. قال وأجمع على إيقاعها. في موضع في الاستقبال نحو أتظن ذلك كائنا أم لا تظنه وما لك لا, لا تقبل واراك لا تبالي وما شأنك لا توافق وغرز مخسر وغيره من التأخذين قول شيب ويه إذا قال هو يفعل أي هو في حال فعل فان نفيه ما يفعل وإذا قال هو يفعل ولم يكن الفعل واقعا فإن نفيه لا يفعل وإنما نبه, وإن نبه على الأولى في رايه يعني الأولى لا القسم بعدم قوز الضد ولا كثير في الاستعمال قال وقد تدخل لها على الماضي قليلاً والأكثر حينئذ أن تكون مكررة ان تكون مكرره في قوله تعالى ولا صدق ولا صلى وقد جاءت غير مكررة قال وقد جاءت غير مكررة في قوله تعالى فلاقتحم العقبة وهي قول الشاعر وأي شيء, وأي شيء منكر لا أفعله لا فعله لا فعله واي شيء منكر لما فعله فتبهما مره واحده دون تكرار قال قاله شباب بن العيف قال وينسب الى عامر بن العيف وعبد المسيح بن عسله شيخ هذا نصراني وفي قوله هي من نصارى تغلب نصارى من نصارى ثالث عبد المسيح وفي قوله هي وأي عبد لكلا ألمى وأي عبد لكلا ألمى هذا ومن ابن أبي صلت وينسب إلى أبي خراش الهذلي وألمى بمعنى إيش أصابه معصيه واللمم ما اذكر في القران الا اللمم في حديث الاخ ماذا يعني ذكر الممتي او كذا إن كنت قد الممتي قال فلقت حما قال الزمخ شيء اخواني ولكن يقول لك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم لا تتعلم ان فما ان تتعلم ان تكرر في الكلام ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان قلت هي مقرات في المعنى لأن المعنى فلقت حمل عقبة فلا اقتحم العقبة فلا فك رقبه فلا فك رقبه ولا أطعم مسكينا ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك يعني من التكرار مفهوم تكرار مفهوم السياق وقال الزقاق قوله قوله ثم كان من الذين امنوا يدل على معنى ولا امن قلت وذهب ذهب قوم الى ان قوله تعالى فلا اقتحم تحضيض بمعنى فألا ذكره ابن عطيه هو دعاء والمعنى انه ممن يستحق ان يدعى عليه بانه لا يفعل خيرا وإذا دخلت على الأسماء فيليها المبتلى نحو لا زيد في الدار ولا عمر والخبر المقدم نحو لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ويجب تكرارها في ذلك تكرارها متى عند الخبر المقدم قال وكذلك يجب تكرارها إذا دخلت على المعرفة وكذلك يجب تكرارها إلى وليها خبر نحو زيد لا قائم ولا قاعد أو نعت زيتونة لا شرقية ولا غربية أو حال أو حال أو حال, أو حال, أو حال نحو جاء زيد الله بأكي أن وضاحكا قال واجما قال وربما فجلت في الشعر قال الشعر قهرت العداء لا مستعينا بعصبة ولكن بأنواع الخدائع والمكر والحرف خدعه قال خدعه قالوا اما لانها هي في يجزم الفعل المضارع ويخلصوا الاستقبال نحو لا تخافي لا تحزني وترجو للايه للدعاء نحو ربنا لا تاخذنا ان نسينا اخطانا يا ربنا لا تاخذنا نسينا اخطانا ولذلك قال بعضهم لا الطلبية من هو من بعضهم ابن هشام ليشمل النهي وغيره والذي قال بعضهم ابن هشام هذا بعد يس مرادي وأيضا قد عبر بها من غير المرادي ضربها ابن الحاقب لا الطلبية وغيره من العلماء الذين قد تقدم على المرادي وبعضهم من تأخر عن المرادي فلا هذه هنا هي ما معنى النهي طلب ترك الفعل طلبا جزية فإن كان من المخلوق للخالق هو دعاء وإن كان من الخالق المخلوق هو نهي وإن كان من المخلوق للمخلوق وله عليه حق طلب أو مطالبة وإن كان من المخلوق لمخلوق وليس له عليه حق فهي ماذا مسألة مسألة سؤال مذهوم وإن كانت من شخص لمن يساوي التماس فهي كم خمسة فهذه لا الطلبيه تشمل ماذا تشمل الخمس تشمل الاستعمالات الخمسة قالوا زعم بعض النحويين أن أصل لا الطلبيه لا الامر الأمر زيد عليها ألف انفتحت وزعم السحيلي أن لا النافية وزعم السؤال أنها لا نافية والقسم بعدها بلا من الأمر ونظر قولها وحدثت كراهه اجتماع لامين في اللفظ وهذا زعم ضعيف قالوا هم زعمان ضعيفان لماذا زعمان ضعيفان قال أن العام الطلبيه هي لام الأمر نقول لام الأمر إثبات ولا الطلبية يعني شيء غير حاصل شيء غير حاصل مطلوب شيء مطلوب في المستقبل دعم. أنهي طلب ترك والأمر طلب إيش؟ فعل فما يعني تأتى ما تأتى تلك في طلب الإثبات يعني ما معنى الإثبات الإيجاد أوضح طلب الايجاد أي طلب ايجاد فعل هذه لا امر ليذهب طلب ايجاد ذهب لكن لما اقول لا يذهب او لا تذهب لا تذهب هذا لا ما معناها هل معناها ايجاد او معناها ترك معناها ترك زعم ضعيف والذي قال انها لا النافيه والجزم بعدها بلا من قبلها نقول الأصل عدم ايش التقدير والاصل عدم الحذف والحذف إنما يكون لدليل هنا لا دليل بمعنى أنه لم يرد عن العرب لماذا لم يرد عن العرب التصريح بلا من الأمر بعد لا أنه هي أنا ما أرد عن العرب إذا لو كان يعني مستعمل عند العرب بهذا المعنى لو ورد ولو ماذا ولو مرة لنطق بالعصر المهجور ولو مرة لكن هذا does not want to do it It does not want to do it And after that, they are poor And if there is no more There is no more There is no more This one will take it May God bless you